عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه غلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم كي حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد يطوق ويخطف ابصارهم كلما اضاء لهم ما فيه واذا قَامَ عَلَيْهِمْ قَامُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتِبُ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَاعُ شُهَدَاءَكُمْ وَدَاعُ شُهَدَاءَكُمْ إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو اشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون